وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم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 اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن وجورهن محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذين أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء أَبِلْقِسْتِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَتَقُولُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَوَضَعْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئن أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتي هن في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه قال يا ويلتا أعجزت ونكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض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 أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم تَابُوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 118. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 111. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم 112. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير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 بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرة الله وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَوَلَاءَكُمْ أَضْلَالٌ وَقَفَّينَ عَلَى أَثَارِهِمْ بِعِسَابٍ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَعْرِفَةٌ لِلْم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 فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُم إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أهل الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الثابوت أولئك شر مكانا وضلوا عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكَ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ كَنُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَادِرُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الصَّحْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإثم لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبرضى إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أتفأها الله يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين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 اَخَلَّا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَتَّخِذُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لَأَيِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا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 وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم وتحرير رقابة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 أحل لكم صيد البحر وَطَعَامُهُ متاعا لكم وللسيارة وحر ما عليكم صيد مَا ما دمتم وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي الذي إليه تحشرون جعل اللَّهُ الله الْبَيْتَ البيت قِيَامًا قياما وَالشَّهْرَ والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.